بسم الله الرحمن الرحيم. وين لك الذي جمع ماله وعده أن ماله أقله كلا لي مدن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله المقدرة التي تصل على الأفلا إنها عليهم مؤتة that, uh,